قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا إ ل ه إ ل ا الله استو استو اقيمو سفوفكم و تراسو الله ا أ ك ب ر الله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 و ا ل ض ح النابلسي للعلوم ا ل ا و ل ا م ي ه اسماء الله الحسنى ا ل و ح ى و ا ل ل ي ربك ف ت ر ض ى أ ل م ي ج د ك ي ت ي م ا آ و ى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 موسوعه النابلسي ل ل ه ل و م ا ل ا س ل ا م د 明日は明日の朝を迎えた日の夜の夜の夜の夜の夜の夜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 غير ا ل م غ ض و ب ع ل ي ه م و ن بهذا ا ل آ م ي ن أ ل م نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر, يسراً إن مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب اللَّهُ ا ا ل ل س موسوعه عليكم النابلسي للعلوم ي الاسلاميه